بابه عما القصيدة جزاك الله خير ذكرتني يا الله المعبود رحمن الرحيم يا إله الكون خلاق العنام بك إلهي نستجير ونستقيم عالم الدب النمل جوف الظلام يا ودود يا غفور يا رحيم يا ودود يا غفور يا سلام طالبك يا الله أمنا مستديم خلطر فالعين بالراحة ينام ألعى من أمانة العقل السليم لا يجي فالمملكة زيغ الكلام راعي التفجير تفكير سقيم ولا كيف يذبح مسلم من دم حرام وذبحة الذم حرام من قديم لا يجي للقول تعتيم وغمام مغوي الجذعان شيطان الرجيم ولع الفتنة مع العالم وقام وقامت الفتنة تسيم وتستهيم وقامت الفتنة تهيم وتستهيم ويظلمون الدين دين الاستقام وحمد الله يوم, حاكمنا فهيم سكت الفتنة بحكمة واحتكام رعي الصملاتي الحر العديم أشهد ان ابو متعب حر ما يضام ألأ من استاهل وحمد الله يوم حاكمنا فهيم سكت الفتنة بحكمة واحتكام رعي الصملاتي الحر العديم أشهد ان ابو متعب حر ما يضام ألأ من أمانة العقل السليم Tekfûn ya şabâ, tekfûn, lai gî fi al Mâmlekê zehir